بوك تو ايكوشي ستة ستة كي تخوى دات سيرة القراءة والكتابة القراءة والكتابة فكي تخلوب انا, أقرأ. أنا أقرأ. م سوسو كيتخولوب انا اقرا حرفا انا اقرا حرفا م سيتواسو كيتخولوب انا اقرا كلمه انا اقرا كلمه م زนาดاديباس ميت زيريلس انا اقرا خطابا انا اقرا خطابا ميت انا اقرا كتابا انا اقرا كتابا في كيتخولوب انا اقرا, أنا أقرأ. شين يختلف. انت أنت انت تقرئين انت تقرا انت تقرئين. اس يختلف. هو يقرا. هو يقرا. فزر انا اكتب. انا اكتب. ميت اكتب حرفا اكتب حرفا ميت سيتواس اكتب كلمه اكتب كلمه ميت صينادادباس wzór اكتب جمله اكتب جملة. اكتب خطابا اكتب خطابا ما تيجنس زير اكتب كتابا اكتب كتابا وزر انا اكتب انا اكتب, أنا أكتب تير انت تكتب انت تكتبين انت تكتب أنت تكتبين. هو يكتب هو يكتب